أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ آتَيْنَا بِهِ ۖ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 المعلوم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 ساغلين لعمرو كانهم في سكرتهم يعمون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بما يقولون فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 لَكْ في ه دِفُ وَمَنَا فعو منِنْهَا تَأكون وَلَكم فيهاَا جمالالٌ حينَ تُرحون وَحين تَسْحون وَوتحمِلوا أأَثقالَالَكم إلى بلدٍ لممْ تَكُوا بَالِغهِ إللاا بشق الأفُس إِ رََّك لرَأوفُ الرَّحيم.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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 ثُم يَوْومَ القياامَةِ يُخْزهم وَيقول عين شرك إ الذيينَ كُ تُم تُشقُونَ فِيم قال الذي نَ أوتُ للِلمَ إِخزَ اليَوْمَ وَسُ على الكافِرين الذينَ تتفَّهُم الملائكَ تُظَالم أَفُسم فأَلقَو السَّلَمَمَا كُ نَععملُ مِن سُ فلا إِ الله عمم بِما كُُم تعملون فَدخُلوا أَبابجَهَّ م خالدينَ فيِيه فَلَ بِ السَّمَثو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 أَلَ ييرَوْ إِى مَا خلَلَقَ اللههُ منِن شَيةَ فَأضلهُ عن اليمين والالشماء إِ سُجد لللله سُجد لللههِ وَهُم دخِرون وَِلهه يَسْجددما في السماواتِ وَما ف الأرض مِ دَبَّةِ وَمَلائكَةُ وَهُم لا يسَكفرون.